واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين اليوم نقف مع منزلة من المنازل وهي منزلة الحياء والحياء في اللغة بالالف المقصورة من الحياء بغير همزة وهو من المطر ومادة الحاء والياء والألف تفيد الاضطراب والحركة وبالتالي ما نعيشه في الدنيا يسمى حياة والحياء هو علامة حياة القلب ودلالة استيقاظ الروح وهو خلق يعتلج في النفس وبالتالي لو أردنا أن نعرف الحياء تعريفا صحيحا يمكن أن نقول بأن الحياء خلق نفساني أي في دواخل النفس يبعث على فعل مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها وقبيحها الخلق الذي في دواخلك يجعلك تنقبض من كل ما هو قبيح ورزيل ويدفعك الى فعل مكارم الاخلاق هذا هو الحياء والحياء غير الخجل وقد يتشابه الخجل هو احجام ونقص وتخوف هذا الخجل يقولك لك فلان ده خجول هذا الخجل ليس محمودا في كل احواله ولكن الحياء كله خير كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أما الخجل إذا كان احجاما عن إقامة الخير ومدافعة الباطل كان خجلا مذموما وأشد الناس حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها ولكنه أقام الحدود قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد المخمور وضرب بيده في سبيل الله وأقام الدين وانتهر من يستحق النهر وتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتكلم في الجموع وقاد الجيوش وشيع الجنائز وفعل كل ما يفعل هو من أكثر الناس حياء بعض الشباب تقول له قدم كلمة للناس يقول لك أنا بخجل فعلا هو بخجل لكن ما بيستحي ما يجب يقول أنا بستحي بستحي بشير أنت حي الحياء خلق كامل والدليل على ذلك أن الحياء خلق متولد من مجموعة أعمال قلبية يعني كان الجنيد رحمه الله يقول الحياء يتولد من رؤية الآلاء ثم رؤية التقصير فتتولد بينهما حالة تسمى الحياء يعني أنت ترى على الله عليك الكثير ونعمه غزيره وإحسانه وافر وأنت تعصه فترى تقصيرك تجاه النعم وعندها يصيبك شيء من الحياء وأقرب الأقوال في الحياء أن الحياء مزيد من الخوف والجبن هو ليس جبن صرفا ولا خوفا محضا قليل خوف وقليل جبن يولد في النفس حالة تسمى بالحياء وهو في كما في الترمذي يعتبر الحياء من سنن المرسلين قال النبي عليه الصلاة والسلام اربع من سنن المرسلين السواق والتعطر والنكاح والحياء أي رسول بجي عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين يحبون التعطر ويحبون النكاح ما في زول عزابي ويحبون السواك تسوقوا طوال لأنهم أطهار وأنقياء وعندهم حياء بل الحياء من صفات الله تعالى إن الله حيي ستير يحب السترة فإن الله حيي ولكنه حياء كامل يليق بجلاله ليس حياء الخفر تعرف حياء الخفر يعني شنو الواحد لما يستحي من البشر حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم طالما بشر يظهر ذلك في وجهه إما عرقا إذا رأى ما يكره الإنسان الحيي شديد يظهر ذلك حتى على وجهه الحمرل في الوجه تسمى شنو خفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها العذراء معناها الشابة التي على أعتاب زواج يقول عندها حياء شديد نسوان زمان ما حسن حسن ما في حياء اصلا أشد حياء من العذراء في خدرها في خدرها يعني في مخدعها ومخبئها خاصة لما تكون جديدة او داريه عن رسولها وبيجهزوها من الناس كويس كان اذا انكر شيء او كره شيء ظهر على وجهه صلى الله عليه وسلم ده الحياء بدا ابن القيم بان اجل انواع الحياء من الله عبوديه حياء من يراقب الله في الخلوات يا في ناس كتار مسلمين يزعمون انهم مسلمين مسلم قدام الناس لكن بينه وبين نفسه منافق كبير ما نشيط على الصلاة ما نشيط على العبادة ما نشيط يخدع الناس لكنه لا يمكن أن يخدع ربه ولو ظن ذلك يخادعون الله وهو خادعه شنو يعني فبدا ابن القيم بالح... الحياء بايه عجيبه ايه تاخذ بمجامع القلوب وتصبر اغوار النفس الانسانيه الم يعلم بان الله يرى جحيم وحتى الجو تلقوا حسه لو مسيت تيجور في الشارع المجرم والسكران البنغو انت بتخاف من الله يقول لك جدا انت بتخاف من الله زو يقول لك ايه تجده اذا خلا بربه لا يبالي ان يعصي بل يحاول ان يعفي اثر الجريمه حتى لا يعرفه الناس هب ان الناس لم يعرفوك الم يعلم بان الله يرى الآية الثانيه ان الله كان عليكم رقيبا هذه الايات تولد الحياء وتبعث باستحضار هيبه الله في القلب وبالتالي تجد صاحبها واذا خلى كثير من الناس يعصي الله خاليا أمام الناس محترم مؤدب الولد عامل فيها محترم ومؤدب لما يلك فرصة براه ممكن يفعل المعاصي ويغوش الناس ممكن يغوش الناس انت وكي تقنع زول ابوك يقول لك اولا إن انت بسجر يقول لي والله ابو ما بسجل تعمل شروق تشرب تتلوك لبان تتلوك لبان كده وهنا تقول لي ابو شم كمان يقول لا ابو لكن هل تستطيع أن تخدع الله عز وجل وين إيمانك بالله عشان كذا قال السلف الذي يعصي الله خاليا للأسف الشديد أسوأ ما فيه الجرأة على الله لأنه قال السلف من عصى الله خاليا إما أنه يعتقد أن الله يراه وهو يتجاسر على معصيته الله شئتك وبرضه تعمل مع انك كان شخص عادي أنت تحبه تستحي أن يراك في مواطن السوء أنت ممكن تعمل عمل قدام الناس لكن لو في زول بتعرفه ممكن شو اللي تتقولون يا أخي أزود انا بعرفه دائما وجاني على جنبنا بعدين يشيل حالنا كده ساكر اسكت خليه يمشي. أنت ممكن بتعظمه كويس؟ لماذا لم تعظم ربك؟ تعظم مخلوقا ولا تعظم الخالق إما أنك تعتقد أنه يراك وأنت تعصه وهو يراك وإما أنك تعتقد حال المعصية أنه لا يراك وهذا من الكفر شوف يعني أنت بتعمل شيء الله شايفك ولا ما شايفك كان قلت ما شايفني كافر وكان قلت شايفني يا أخي لو كان أبو ما كنت هتعمل كذا كيف بالله كيف تسمح لنفسك أن تستحي من والدك تعظيما وإجلالا ولا تستحي من ربك محبة وخوفا وإجلالا هذا كده؟ قال لك إذا عصى العبد خاليا ناداه الله من عليائه قائلا له عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك يعني ألم يعلم بأن الله يرى عين الله ورؤية الله لك اهون شيء عندك إخواننا زول ده يعمل معصية يعمله قدام الناس خاصة الأشياء بتعلق بالعيب والفضيحة والعار ما بيعمله قدام الناس في زول بيزني في الشارع قدام الناس ما بيزني بيزني بدس أنت وأنا تخايف من الناس وما خايف الرب رب العالمين وبالتالي يقول ابن القيم هذا هو الحياة وبدأ يحدد رحمه الله تعالى عن درجات هذا الحياء لكن عموما الحياء مر النبي عليه الصلاه والسلام برجل يعظ اخاه في الحياء واحد مره بصحبه باخوه يقول يا اخي خلي عندك حياء الحياء ده مهم يا اخي الحياء ينصحك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري دعه فان الحياء من الايمان هل بتتصور زول براقب الله ما عنده تعظيم لله ومعرفة لله وصل بالله بيعمل بالتالي الحياء يولده الإيمان والحياء من الإيمان الإيمان بضع وسبعون شعبا اعلاها لا إله الا الله وأدناها إيماطة الاذى عن الطريق والحياء والحياء شعبة من شعب الإيمان والحياء كله خير أسوأ الشيء هو عكس الحياء البذاثة أو البذاءة ده عكس الحياء وبالتالي إذا كان الحياء من الإيمان فضده من النفاق ما بترقى زول سوي في أخلاقه وبالذات الحياء يرتبط بالإيمان مع الارتباط وثيق كما سوف نعرف لما نحدث عن تفاصيل الحياء لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عن الحياء كلمة عجيبة إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الحديث يدل على أن إن مما أدرك الناس الناس أدركوا شيء من كلام النبوة الأولى يؤكد ما بدأنا به أن الحياء خلق, خلق قديم خلق أنبياء أربع من سنن المرسلين قلنا فيها شنو؟ الحياء في بعض الـ الـ الـ الـ الـ الكتب تصحيف بدل الياء في نون فوق الحناء لكن الصواب شنو؟ الحياء ويؤكده أن الحياء هذا الحديث الذي في الصحيح إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى الأنبياء كلهم عندهم حياء الخلق النفسان الذي يدفعك إلى فعل مكالم الأخلاق يخوة نفسهم يعمل مكالم الاخلاق تلقائيا لا يتكلف ترقوه قدامك ترقوه كبير طوال ممكن يعني يمسكه. كويس طوال إزق الناس كويس؟ راكب في قاعد في محل جزول بيقوم طوالي جزول عنده حياء قبل ما سوا عنده حياء ويواء لهم قال لي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ولها تفسيران أجمع على هذين التفسيرين جميع العلماء إما أن يكون خبر على سبيل التهديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني انت كان ما عندك حياء كويس اللي ما عنده حياء بيعمل اي حاجه اما اللي ما عنده حياء ثاني بعد ده ما بيجيب من حاجه اي حاجه بيرفع منها سبب المعاصي كلها عدم شنو عدم الحياء معناها فاصنع ما شئت كما تعالى اعملوا ما شئتم مش معناها اعمل المعاصي وخلاص جائزه لا تهديد. إذا لم تكن لديك حياء فلن يحول بينك وبين المعاصي شيء ولكن سوف تلقى جزاءك. هذا معنى إذا لم تستحي شنو؟ فاصنع ما شئت أو أن الأمر للإباحة ليكن ميزانك للإباحة الحياء أي موضوع وازن مع الحياء كان لجيت جاي مع الحياء أعمل جب حلال أي حاجة لا يستحى منها حلال ليه لان الاسلام يلائم الفطرة الفطره والفطره السويه هي التي تولد الاخلاق الكريمه اي شيء لا يشوبه حياء او لا لا يخدع لا يخدش في الحياء اي شيء لا يخدش في الحياء ده كويس يعني معناه لما تجي تعمل امور قيسه الشيء ده بيخجل بيستحمن ولا بيستحمل كان لقيت حاجه بيستحوا منها اعمل شروه. خليها طوالي حرام. كان ما حرام حرام. وكان لقيته الموضوع ده لا يستحى منه. تعمل شنو? والناس عارفين انه يستحى منه. لانه بيعمل الامور بدس. الزاني بيزني بدس. السارق بيسرق بدس. يعاين كده ويعاين كده ويشير. وينكر. يا خيطة ساركت? يقول لك ما ساركت. لانه حاجة يخجلوا منا. يستحعوا منا. بيقول يقول انا ساركت? اه شيء يستحي منه كويس وهكذا اي شيء جيسه بالحياء كويس وبالتالي هذا مقياس عجيب لو اردنا ان ننزله هذا على ارض واقعنا فعلا ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت الفساد الحاصل ده كله ما في حياء اذا لم تستحي فاصنع ما شئت نبدا بالبنات وين الحياء عند البنات ترفع صوتها كويس ولا تبالي تضحك قهقه تجهجه في الشارع في حبوب تاكل في الشارع والله ما في حبوبه مع انو ما قرن جامعات لكن حياء وأدب ادب فايتن حد ما شاء الله يا هول حاجه والله في رجال حياء ما بياكل في الشارع رجال انا بعرف رجال ما بياكل في الشارع لا يمكن ياكل في الشارع اصلا بيتر قاعد في زندوشن تشرف في البارد وماشي في الشارع يا ياخي والله والله مسوى في الشارع والله مؤدبات ادب والله وحده قابودهنجر ادب شليل دير ياكل في الشارع وياكل الاسكريب والله تكون ما في في البلد الناس ده شايفين الرجال ده اخوانهم واخوانهم كذا ولا حاجه بالشكل ده ولا شايفينهم من التابعين غير اربتي او الطفل الذين يظهروا على عورات النساء ما تعرف الموضوع ده شنو والله تلقاه ماشي في الشارع تاكل الطرحه تقع ولا جايب الخبر وزميله ماسكه منيده ويضحكوا في الشارع زي المعصم دا رقي تخيل رقي وتقدم ومدنيه وحضاره يبدو لي إنه الناس بيخشوا الجامعة بيتخيلوا إنه الجامعة فوق الدين الزون مما يخش الجامعة سقط عنه الحلال والحرام صار فوق الشرع تبي تخيل كده الباحث قال لحد الثاني مقدمه بنهاي يخشش الجامعة والله أنت بتشوف جامعة دي ما ناظر أولاد وبنات قاعدين مع بعض ملصقين كده بس ياخد والله حياة مال بعدين شوف الرجل كما قال الماوردي رحمه الله الرجل لا يعيبه إلا البخل والكذب شفت الراجل البخيل ده كعب والراجل الكذاب ده كعب الراجل الكذب ده خلص صفر طوالي طوالي صفر ما في حاجة بتخليك انت رجل تكذب والمرأة لا يعيبها شيء كعدم الحياة أي مرة ما عندها حياة خذ قدامها سالب عشرة مش صفر سالب عشرة والله صفر ما تستحقه صفر ذاته قتل عليه ياخذته عدم حياء وبالتالي أقول للأسف الشديد عوذ بالله هذا والله يذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تاني فيش ميخونا والله يعني أنا باستغرب على على حبوباتنا والله أدب وحياء ذاته تستغرب فيه. والله لا جراية ولا جامعة ولا شهادات لكن أدب شديد ديال البنات كذا نمسك الشباب الذكور هل عندهم حياة تلقى اولاد تقول ما مسلمين اصلا ولا كان الاخره جزء من تفكيره ومن وجدانه ومن تصوراته كانه لا علاقه له بالاخره والله تقول عايشين في فرنسا اول حاجه القلابس لبس ضيق كويس عامل شعره بالبيبسي مفلفلو تلقى الشعر اي شعر برا هكا دي مفلفلة ياخي ده شو يا زول انت حامل في نفسك كده ليه فيش نور رهيلي حاصل شريدها اولاد يعملوا كريمة عشان يعمل شعره كده كويس تلقاه لابس ليه جلدة هنا في ايده معدج له سلسل ويقول لك اسمعوا الغنى قال الغربي قال غنى غربي اسمعوا الغنى كويس تلقاه بيعتقد انه الرجولة في انه يشرب سجايدة تلقى يشرب في السجارة والله الصغيرون يتبقى كده يشرب في السجارة ينفق ذلك ما حصل حاجة أبوه مديو عربية دخل الجامعة أبو مديو عربية يا خيب تأبيك بك يديك عربية بدون ما يعلمك القيم عربية الشنو يجدك لها تلقاه ويركب البنات ومن رفق عربية ده منظر عادي جدا عربية مش خمسة فيها ستة أصحاب ده راكب فوق ده ما بلاقيك كلام ده ده وتلقاه مدورين السواجة باستهتر ومدورين الشريط بتاع الديسكو بأعلى صوته غناء انجليزي تلقاه صاقط في الانجليزي الفاهم لعشانو انت الفاهم لعشانو انت لو كنت ناجح في الجامعة وانجليزيك عالي والله ما كنت عملت كده تلقاه بشكل غناء الانجليزي يا ناس تلقاه ما فاهم اي حاجة كويس يا اخوة في ذو الشاطر وعاجل بشكل غنى بصوت عالي بالانجليزي وترجعوا ما فاهم اي حد انا ما والله مرة كنا راكبين اضطريت اكلم بتاع الشرطه بتاع المرور قلت يا اخي في الكبري ازود دا سايق بسواقه باستهتار ومعاه مجموعه من الشباب وميه العربي دي مليانة دخاخين الشباب عاملين فا بيقول رجال اتخال الرجالة سجائر الرجالة ان كلتا تكون انسان منضبط يكون عندك اخلاق وبتخاف الله دي الرجاله وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. قال شنو قال يا قوم اتبعوا المرسلين كده قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال الرجولة يعني شنب وسجاير وعضلات وففك الزرائب دي, دي رجولة دي دي ما رجولة دي مراهقة ده فهم سطحي جدا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها للغدو والاصال رجال شاب ما يعتاد المسجد ما راجل والله الرجوله في المسجد نفتتي المسجد لانك حتتعلم في المسجد قيم كثيرة جدا انظر الى هؤلاء الشباب كل هذا يذكر الحفلات كلام كلام الشباب مع بعض لما تلقاهم بيتونسوا مع بعض ومصطلحاتهم مع بعض تستغرب انت تعرف في شباب مثل ما دقيق ما في ما في حياء همه ويلبس كويس وياكل كويس طبعا اللبس كويس بيسموه كشره يكشر كويس يشك البنطلون ما عارف البنطلون ده جايبه ليه همه له ابوه التعبان المساهر الليالي عشان يجيب له البنطلون ده وما همه شديد ابوه بعده ابوه قادر تنجح في الجامعه وبيسقط وبعد ابوه يجوله في البناطلين قول ما عنده ما داير المستقبل نفسه هو داير ضيع ابوه دا ما بتحترم بتستحي من ابوك دا ما بتستحي منه والاسوا من دا اللي بتلقى ام فراشه وبتجيب له البناطيل وهو مستهتر في الشوارع ما قال امي دي انا اريحها ام والله في ناس بتصرف على الامات شباب بشنباته بتصرف على بيصرف على امه امه دايره واجره الجامعه تقول لي بس ما تشتغل باي حاجه ولا غير الجرايه انا المضى كتير تفضل شوية شويه انت بتتخرج وبتريحنا وكذا ما في مسؤوليه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت والله من السوء بمكان انا شاب زي ده والله بعتبره صفر ما عنده يعني حتى احساس احساس بوالدينه ما عنده التعبان عليك يحقل ما عندك دين قول ما عندك اخلاق يا اخي قول ما داير انت تنجح رقبتك هو اذا تهيا له الفساد وتوفر له عليه ان يكون عاقلا يعني يقول انا انا ده الفساد ده جه قدام عيني كويس يوسف عليه السلام تهيأ له الفساد كويس القصه تربيه والقصه حياء جوه ما الحياء ده هنا قلنا ده خلق نفساني والحياء من الايمان هل الحياء ده بيتباع في الاسواق ها انا في زول ممكن اقول له اسمع حد 100 تالي امشي ساعة الجسره اشتري حياء اسكراتش حياء وشحن قلبك باسكراش بتاع حياء ب100 الف حق وممكن 2 مليون اقول له امشي عفراء جيب حياء وتعال لكن الحياء دي الجو الحياء خلق نابع من النفس تكوين الذول بالتالي بتلقى في ناس آباء فاسدين هم صالحين يعني معناته وفرت له جميع مقومات الافساد لكن صار ناجح والله فينا بيطلع من بيوت الدعاره يبقوا علماء صح ولا ما صح؟ والله العظيم تكون يعني امه بتبيع الخمره عديل وبيجوا الرجال في بيتها من البيت ده يطلع يبقى عالم من العلماء في اي مجال من المجالات ويقبره ناجح صح ولا ما صح؟ واحد تلقاه ابوه بالليل والنهار يقوم وتعبان عليه ويجريه ويجيب له شيوخ يجروا وبعد ما ينجح وينحدي يا اخي الحياء ده مهم يا اخي الحياء الجواك ده انت انت كبشر كشاب ما عندك حياء جواك بحركك كويس شايف الناس قدامك ما بتحس بيهم لا امك ولا ابوك ده قشر يلبس البنطلون الجنس ويستحمى بصابون جف ويتريح ببلوه والناس مش نوع ما دفع فيها ولا تعريفه يخلي عندك حياء وادوم مصاريف والله انا جاتني ام وتحكي لي عن ولد ان ولد ده في الإجازة والله قتني الزوء ده بسهل في الفضائيات ما تريد تتكلم معه لأنه وجود فيها وبصحة الساعة عشر بمزاجه ده مرات الشمس يستطب لما يكون راقب بره عشرة بتكون مجهزة له البيض المسلوق، بتفطره وتخط له قلت لقيت بعد ما أفسدته وجاياني أسأل أقول ليه شنو يعني ضيعته ماذا دلعته ضيعته على الحقيقة وبالتالي أقول يا نحن نريد علاج لهذه الضواهر. كويس الآن شوف المسؤولية مسؤولية عامة فعلا أنا لا ألوم الشباب وحدهم لكن أقول لك قول أمشي الجامعة واحضر تخريج أحضر تخريج في جامعة والله رقيص عديد رأسه عديد أقول لا البيت والولد بساط بعض هذه قدام المسؤولين قدام أي حاجة يا ناسي المسؤول من عشان نشوف الحل المسؤوليه مشتركه اول حاجه انا عندي المسؤول الاول الدوله البرامج العامه والشارع والثقافه والتعليم والمناهج ده كله بيد من بيد الدوله الدوله تخلق مناخ سوي انا القى البيت لو لقيت الشارع ده كله منضبط بتحجب بتحجم, بتحجم بتلقي الشارع كله لابس ضيق إذا هي لبس ضيق ما تقول بي بيشوف أصلا حاجة سيئة لأنه كلهم كده الدولة لابد أن تخلق مناخ من الاستقامة للناس فبالتالي والله والله إشكالات إشكالات إخواننا شوفوا عمر بن عبد العزيز رحمه الله أرسل إلى حاكمه معاوية قال ماذا فعلت في الناس واحد من حكام كاسم معاوية قال له ماذا فعلت بالناس وراه المال اللي جمعوا قال له هو جمعنا كده وجمعنا كده ولمينا كده وبنينا كده فارسل اليه عمر بن عبد العزيز قائلا يا هذا ان الله بعث محمد هاديا ولم يبعثه جابيا إن الله بعث محمد هاديا أهم وظيفة للدولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذين إذ مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف و... ونهوا ينهوا عن المنكر كيف بقوة السلطان التي آتاهم الله إياها وبعد الحاكم طوالي الأسرة ما في رقابة أسرية يا أخواننا الترجع من البيت يا أخي قولا الحاكم هيا لك تفسد كويس أنت تفسد المسؤول الثاني مباشره الأسرة المفروض تحافظ على أبناء وعلى فريده اكبادها والتربيه عند الأسر طعام وشراب ورسوم ولبس واعياد ومناسبات وين الاخلاق وين الروح وين الفكر وين الايمان وين التربيه وين التقويم وين التوجيه وين الارشاد وين التصحيح ثالثاً أحمّل بعد ذلك المسؤولية للشباب الشاب نفسه يا ياخي يقول أنا أي حاجة مفتوحة عليك قدامي إيه تتخاف الله؟ بعدين ذلك يقول الشاب يقول لك والله أنا هيا أولي الفساد إيه تأولاً ما يسألك في قبرك هذا؟ ما يسألك براءك؟ تقول له الله شنو؟ هل ده, ده ده ده حجة؟ أنا أقول للشاب له أي شاب قول أبوكمك ما شغالين بك ألا تريد أن تنجو؟ ألا تريد الجنة؟ ألا تخاف النار ألست عاقلة ألست مسلم وكذلك أحمل المسؤولية الكبيرة للدعاة والعلماء والمفكرين في الأمة هم في وادي والشباب في وادي آخر دي مشكلة دير المسؤولين في المجتمع بالتالي الحل بأن يطلع كل جهة بدورها الحاكم حتى حتى أخواننا رجال الأعمال وأصحاب الأموال بتأجروا في الملابس الضيقة في الأسواق إشكالات إخوانا إشكالات مسؤولية أفراد المجتمع في المناصحة إخوانا أنت تشوف الغلط دا. ما لك ما تقول ده غلط وقال قال كده ورسوله قال كده ليه الناس يشكتوا وبالتالي هذا كله أنا في تقديري أيًا كانت أسبابه ثقافات واردة كويس فضائيات كويس كله راجع إلى الحياء وعدمه إذا لم تستحي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نحن ما, ما في حياء والله عدم الحياء عجيب شوف لما نجي نحدث عن, عن الحياء وعن مراتبه يقول العلامة ابن القيم رحمه الله الحياء لا يكون إلا مع وجود هيبة لله في القلب اللي عنده هيبه لله في قلبه ده بيكون عنده حياء وبالتالي الحب يجعل العبد ينطق والحياء يجعله يسكت والخوف يجعله يقلق انت كخوفت من ربنا بتكون مقلق واذا استحيت بتسكت واذا حبيت بتنطق بالحب وتلهج بالحب يا اخواننا المحب لا يستطيع ان يخفي حبه ابدا ان الحب يظهر الفضيل بن عياد رحمه الله كان يقول خمسه من علامات الشقوى لا تعرف زرشقي السجدي ظاهر في خمسه صفات فيه قسوه القلب قلبه يكون قاسي وقسوه القلب تولد جمود العين ما يبكي ما يبكي خوف من الله سبحانه جمود العين وقلة الحياء ما عنده حياء يكون والرغبه في الدنيا وطول الامن دي خمسة بتخلي القلب قاسم وبتخلي الإنسان شجي وبالتالي كده زل ممكن يقول ربنا الخمسة دي فيني قسوه القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول شنو وطول الأمل الحياء له درجات وأقسام قسم ابن القيم الحياء إلى عشرة أقسام الحياء كم جسم عشرة النواع من الحياء انت كم ملجيب نفسك في واحد من العشرتين والناس بدي مقياس النمر الكامل عشرة انت ممكن تجيب لحد خمسة وستة اقلل من خمسة كعب شديد والله اقلل من خمسة ده, ده السجود ده الحياء الاول حياء الجناية وحياء الجناية هو حياء ادم عليه السلام لما عصى الله وأكل من الشجرة حاول أن يختبئ تبعوك يختبئ من الله فر من المكان قال الله له أثرارا مني يا ادم قال لا ولكن حياء منك ده كان حياء جناية عصى فتملكه حياء شديد من ربه كيف أنه تجرى على معصية الله ده حياء جناية الحياء الثاني حياء التقصير وهو حياء الملائكة الملائكه يعبدون الله بالليل والنهار حياء يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك شوف الحياء ده بالله يرون انفسهم انهم على جنوب على تقصير وهذا الحياء ناتج من عظم التعظيم في القلب لله انت لما تكون معظم الله بتشوف عملك ده في حق الله بسيط جدا بتكون مستحي من عملك بتعمل الصالحات وتستحي وهذه درجة عالية من درجات الحياء النوع الثالث بعد حياء الجناية وحياء التقصير حياء الإجلال وحياء الإجلال هو حياء المعرفة كلما كانت المعرفة عندك أقوى كلما كان الحياء في نفسك أشد وهذا حياء العلماء العلماء عندهم حياء حياء من الله عز وجل سببه أنهم يعرفون الله المعرفة تولد الحياة أخواننا انت لو بتاعت بسؤول ومكانته معظم ومجله بتكون قدامه ومشترم ما بتحاول تظهر بغير الصورة غير اللائقة بل لا تحب أن يراك أستاذك أو والدك دينا تعملوا هيبة في موضع شائن ولكن لا تبالي أن يراك صديقك وزميلك على هذا الموضع عرفت يعني كلما اجللت وقدرت وعظمت كلما استحييت النوع الثالث النوع الرابع من انواع الحياء حياء الكرم الحياء كرما ومن ذلك حياء النبي صلى الله عليه وسلم في وليمته بزينب لما تزوج زينب بنت جحش ابنته عمته لم والصحابة قاعدوا وابتمعوا ما بحبوا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم تآنسوا والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل على زوجه حتى مضى وقت من الليل فأنزل الله في ذلك قرآنا قال سبحانه وتعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ده حياء كرم ناس قاعدين معهم ما قاعدين يقولون يا ناس أنا تعبان كده يا لو سمحتوا يا أخي ممكن يا اخوان اكلتوا شريدتم الشاي القاعدين لها شنو يا ناس كده نأخذ راحتنا يخليكم ناس عندكم فهم ما قال لهم كده سكت ساكت سكت لكن كيف ده سكوت شنو ده يا أخي ده حياء شريد والله حياء ده اسمه حياء كرم الكريم يكون حيي كده ناس جوا في البيت أنت كان دار يموت ما يقولون دار يموت النوع الخامس حياء الحشمة والعفة ومنه حياء بنات العبد الصالح فجاءته إحداهما تمشي على استحياء دا الحياء الذي يزين المرأة ويجملها ومن حياء الحشمة عند الرجال قول علي رضي الله تعالى عنه من أبي طالب قال كنت رجلا مداء كثير المذي كان على الطالب يقول أنه كان عنده مذي كثير قال فاستحيت حشمة أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قال لمكانت ابنته مني مزوج بيته ما أعلم كيف يقول له أنا عندي شنو عندي مذي كثير المذي يرتبط بالشهوة بالناس أصلا والمذي أصطل تعريفه عند الفقهاء ما دقيق لزج ما دقيق لزج يخرج عقب مقدمات الجماع أو التفكير في الجماع أو إثارة وشهوة الودي ما أبيض ثخين ما لزج وفي الغالب يخرج بغير شهوة بعد البول. ده اسمه شنو؟ ودي وكلاهما نجس المذي نجس والودي نجس بالإجماع لكن لا يجب الغسلة قال فاستحيته. في ناس يقول لك لا حياء في شنو؟ في الدين أو لا حياء في شنو؟ في العلم قال ده يقوم طوالي بعد ذاك يشلت يمين وشمال كيف ما في حياء؟ رجلتك منه؟ أول حاجة يقول لك لا حياء في الدين كيف؟ الدين كله حياء لا حياء في تعلم الدين والدين ذاتك قدرت تسال سؤال ما واضح ويدوك إجابة أحسن لك مما تسأل لأنه الدين يعلم الناس الحياة في هذه الأمور والحشمة هنا لباس لكم فلما تغشاها إذا لامستم النساء فلما تغشاها حملت حملة بأدب يعلم الناس الأدب نساؤكم حرث لكم وقد أفضى بعضكم إلى بعض في ناس يقولني بيقول لك لا حياء في العلم بعد ذلك يقول لك قال لا حياء في العلم يأخذ العلم دلاته وكان يتعلم بحياء أحسن إلا الشيء يكون ما في طريقة توصل المعلومة إلا بشنو بشدة حتى بعد ذلك ما لكن إذا ممكن توصل المعلومة بطريقة طيبة كويس لعلك قبلت لعلك داعبت قال أتيت منها حراما ما يأتي الرجل زوجه حلالا الحياء ده مهم وبالتالي علم طالب مش مستحي من التعلم لكن ده حياة بتاع حشما يا عنده عفة قال فأرسلت المقدادة أو عبد الرحمن بن عو قال لي اخوة واحد بيسأل يقول كده كده كده قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ينضح الماء على مذاكيره ويتوضا ينضح الماء على مذاكيره ويتوضا يعني يغسل ذكره ويتوضا وقول يتوضا افاد ان خروج المذي وان كان بشهوه لا يوجب شنو لا يوجب الغسل كما يظنه كثير من شنو كثير من الناس والحمد لله رب ربنا خفف على شنو خفف على, على عباده فالمذي يركض الوضوء ولا يوجب الغسل وهذه قضيه في غايه الاهميه ويغسل الانثيين استحبابا وليس وجوبا والانثيين الخصيتين يعني من أصابه مدي ينضح الماء على مذاكره وجوبا ويغسل انثييه شنو؟ استحبابا وهي ذات انثييه أنت بس تعرف إنها شنو؟ تعريف إنها أنثيه فهذا حياء الحشمة الحياء السادس حياء الاستحقار والاستصغار للنفس وده حياء عالي جدا كيف زول يحتقر نفسه يستحي دائما يكون محتقر نفسه لكن ليس للخلق انما لله ويصغر نفسه وهذا سببه عنده سببين الاول انه يعظم ربه فيحتقر نفسه الامر الثاني ينظر الى عيوبه ويستعظم خطاياه فيحتقر نفسه يعني بيخليك تحتقر نفسك شنو تستحي حياة احتقار شنو حاجتين تعظم ربك طوال حتحتقر شنو نفسك تعظم ذنوبك وخطاياك وتطلع عليها تحتقر نفسك اي زول زول ما بكون جايب خبر نفسي يقولك انا كده لما تذكر أخطاء انت عملتها يقول بالله عليك الله حساء انا عملتك شيء بالشكل ده بالله ده النوع السادس من انواع شنو الحياه النوع السابع حياء المحبه حياء المحبة حياء المحبة ده ابن القيم عنده مقولة يقول سلطان المحبة على القلب أقهر من سلطان البدن من سلطان شنو لو في ذلك قاهر يعني بدنك وزول جاهر قلبك القاهر قلبك ده يكون سلطانه عليه شنو أقوى طيب قال قال حاجة شو الكلام ده كيف قال قال ولذلك تعذبت للملوك والجبابرة ملك واحد لك ملك من قهرهم للخلق ومن قهر محبوب لهم تلقى قهر الناس دي كلها لكن لو عنده مرض يحبها مثلا بيكون قدام المرض مغفور صح المصح وتلقاه قهر الناس دي كلها وفي النهاية غاهرة وشنو غاهرة ومرأة ليه لأنه قاهر قلبه أي مستولي على شنو؟ على قلبه قال الحياء حياء المحبة من علاماته أن المحبوب إذا غاب وذكرته يصيبك حياء في وجهك وضرب من ضروبه تغير مرات وشك تغير تكون قاعد براك تتذكر محبوبك إذا ذكرته وأنت خال يحصل لك ضرب من ضروب الحياء وأنت خال ابن القيم يقول ذلك لأن سلطان الحب على القلب قاهر فإذا باغته وفاجأه أحس المحب بهذا الإحساس تجاه محبوبه وإذا لقيه أيضا أصابه حياء تخيل أن أبو دغاب فترة طويلة جدا متحت لا يوف المطار يكون في حياء في الأول في اللقاء الاول ذا لماذا؟ قال هو حياء روعة وجمال ابن القيم يسميه حياء شنو؟ حياء شنو؟ روعة وجمال ده حياء شنو حياء المحبه ثامنا حياء العبوديه وباختصار حياء العبوديه يكون اذا اجتمع حياء المحبه والخوف عندك محبه وعندك خوف اجتمعوا مع بعض الخوف والمحبه يولدان العبوديه الكامله ده اسمه حياء شنو حياء العبوديه تاسعا حياء الشرف والعزه ده حياء عالي جدا كيف حياة علم كنت تخيل اخوانا انا الكلام ده يعني وقع ليه قال له انت بتحب زول او بتعرف زول جاموا جاموا بفوق المحرج وقالوا له انضم خجل وما قدير انضم انت بتكون برضو خجلان مستحيل. ده يعني تفسيره شنو يقول لك والله حصل لي موقف يتمنيت الواطش ها تبلعني ده عنده حياء بالنسبة عنده حياء لو كنتمنيت والله ما عرفت محل ما امش دخلت في اضافريني يقول لك. هلو دخلت في شنو؟ في أضافيني فلو جابوا ذلك دارقتلوا أو في فيه جدامك أو قال له دافع عن نفسك هو بيجي يتمتم وإنت قاعد أنت بتكون دائر وإنه يدافع هو ما قادر؟ انت ذاتك بتحس إنك إنت شنو؟ ممكن تعرج بالمناسبة هو مش مشعرك؟ أنت برضو ممكن شنو؟ ممكن تعرج ده اسمه حياء الشرة والعزه العزة قال له الحياء للناس تستحيل للناس ابن القيم يقول هذا الحياء عند الاعزاء تجده يعطي مستحيلا يعطي شنو مستحيلا كيف مثلا يجيك زول او تدي زول لا تدي زول مساعده تدي اي لا وانت خجل وانت السبب قال ابن القيم له سببان حياء المعطي من نفسه له سببان إما لأنه يستصغر عطيته يرى أن مقامه أكبر كان ينبغي, ينبغي أن يدفع شنو أكثر يجيك زول داير مساعده تقوم تديه ألف أنت بتكون خجلان جدا من ال20 مستحي تقول زيد المفروض يدي 200 له انت على استحياء بالرغم انه هو لا دين ولا غرامه ولا طالبك حاجه لكن تعطيه هو أنت شنو مستحي مستحي من ماذا من مستحي من مكانتك أنت ترى أن مكانتك شنو؟ أرفع من ذلك. قال لك عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب جاءته رأة مسكينة تسأل ولم يكن إلا فرسه وفي الفرس أشياء وأمتعة قال لها خذ الفرس بما فيه. المرأة ساعدت الفرس ومشت الناس قالوا لي يا أخي يا أخي هذه امرأة مسكينة يرضيها القليل أي حاجة ده تمشي يا أخي في ذول أشان يمشي المساكين العشرة آلاف دي. يفكها حدايت يا أخي هي فيها شنو ذات العسلات حدايت عشان يدون مية مية كل واحد يدون مية ومرات يدي خمسين خمسين ما هي أخي؟ حسن شاف حق بشير خمسين ولا مشير مية ولا يفكها ميتين ميتين يا أخي هي ذات فيها شنو ذات الألف قال لما قلب سديها حاجة تمشيها ثم هي لا تعرف أنك عبد الله بن جعفر يعني لو جاي قاصد عبد الله بن جعفر بتقول أنني حاجة أقل شنو أعطاني أقل من مقامه قال إذا كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي وإن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير فبالتالي هذا حياء عزة وشرف يستحي من أعطيته أو يستحي من خجلة الآخذ كأنه هو الآخذ بتصوروا أنه لما إجيت تديه هو بديه بيكون متخيله ده خجان من خجلة الزلدة وهنا قل لك في نوع من الناس أصحاب العزة دين كان لقيت زول صاحبك كان لك صاحبك سنين طويلة عشرين سنة وجيت لقيته بيخونك، وانت بتشوف فاوه وبيستحي انت بتكون مستحي أكتر منه انك زريته اخوانا ده حياة عالة جدا والله ده حياة خطير انت بتلقى زول بيخونك، قال بخونك ده بت... بتاع من نفسك ما شفته ذاته مرة في ناس من كرمهم وعلو أنفسهم ما يوريوا انه شافه يشوفوا ويلقوا صاحبه ذاته اللي فيه من يمشي لأنه إذا فاجأ هو حيستحي حيستحي من حياه هو ياخد حياء عالي عاشرا حياء المرء من نفسه حياء حياء عالي وحياء المرء من نفسه أولا لا يرضى لنفسه بالدون كما أسلفنا ثانيا من استحى من نفسه كان أحق أن يستحي من غيره بأنه ما بأن نفسه يستحي يا اخي دي درجه دي درجه عاليه كذا كم درجه عشر درجات فبالتالي هذه درجات الحياء والله يا اخواننا الحياء والله الله يدينا الحياء, الحياء من الإيمان فعلا من الإيمان انت كان جديد عندك حياء بتكون انت مؤمن من الايمان ربنا يرزقنا واياكم الحياء نواصل درس الحياء تعالى الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته